عيني على الدرب له للسماية عيني على الدرب له للسماية رد الطارش يجيني للسماية الفرات شلون باقي للسماية وحسين انكسر ظهر لخي شقد قاسي العدو بأهلي ولاهم شقد قاسي العدو بأهلي ولاهم ومثل همي هالوادم ولاهم الطفل ما سلم من شطله ولا كل كلها الذبحات بالسيوف وميل وانفرقات كان الراس من شاب عزيز الولد شاب شلون من شاب الجمهور يدري بدليل عليه من شاب يا جاسم طف نار الصرت بيا فجرهن دموع العين يا لاكبر فجرهن اخذها بتود دلالي فجرهن ليال الحزن ما ينطر فجرهن على الخلصة وذبح بالغاضرية يمرهم الشي داوج فرقاهم يمرهم عزازوا بالقلب يلهب يمرهم ردت بلتشضعن للطف يمرهم وسولف لخوتيش ما صار بي عناي يخو يحسين قلوا إلك عناي وعليك مشوبح لليوم عناي جيتك والحزن ما برح عناي من عين الشمات التصد ليه يوني القلب من يسمع لوانه يوني القلب من يسمع لوانه يخوتي والحزن قاصي لوانه يلم الحرم ما عدنا لوانه الامبيدي يتام الفاطمية الامبيدي يتام الفاطمية